ولاء ظلّنهم ولاء من ينّهم ولا أمراً نهم خلق الله. ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا